Membaca Talbiyah. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik Labbaik. Labbaik Labbaik. Labbaik Allah Shallika Labbaik. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Wan Nyaamata. Wan Nyaamata. Laka Walmulk. شريك لك. لا شريك لك، لا اللهم لبائك، لبائك اللهم لبائك. لبائك لا شريك لك لبائك، لبائك لا شريك لك لبائك. إن الحمد، إن الحمد. ونعمة. Wal laka wal mulk lakal mulk la sharika lak la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik labbaik labbaik la sharika lak labbaik labbaik la innal hamda inna hamda wan ni'mata وَنِيَ مَكَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محمد, مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نسألك رضاك والجنة رضاك ونعود, ونعود بك من سخطك والنار, والنار اللهم انا نسألك اللهم إنا نسألك رضوك والجنة رضاك والجنة ونعود بك ونعوذ بك من سخطك ونار. ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب, النار. وقنا عذاب النار ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة, في الدنيا حسنة. وفي, الآخرة حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا